المنارة الثامن الحدث بعيون ليبيا. اليكم اهم الاخبار من المنارة اف ام ليبيا ستقدم طعنا امام المحكمة الجنائية الدولية بعدم اختصاصها في محاكمة سيف القذافي في الثلاثين من شهر ابريل الجاري. ويأتي طعن ليبي بعد ان رفضت الجنائية الدولية يوم الاربعاء استئناف ليبيا للحكم الصادر عليها في الخامس من مارس الماضي الذي يمنعها مما كانت تطالب به من فرصة اضافية بعدم تسليب سيف الاسلام الى محكمة لاهاي ومحاكمته على الاراضي الليبية ومن جهته قال مسؤول ملف القضية الليبية لدى المحكمة الجنائية الدولية احمد جهاني قبيل مغادرته العاصمة طرابلس في طريقه الى لاهاي يوم الخميس إن ليبيا تواجه اختبارا صعبا في هذا الملف لافتا الى انهم توقعوا ذلك الحكم لعدم الشروع في محاكمة سيف الاسلام حتى الان ولا سيما ان المحكمة لم تجد جديدا على ارض الواقع وبالتالي لم تجد مبررا لقبول الاستئناف بحسب قوله <تصفيق> نفت عضو المجلس الوطني الانتقالي عن غازي انتصار العقيل ان يكون قانون الاحزاب الذي اعلن عنه من المجلس الوطني الانتقالي يوم الثلاثاء أنه تضمن حظر قيام الأحزاب على أساس ديني لافتة أن النص القانوني كان يشمل حظر قيام الأحزاب على الأساس الجهوي والقبلي ولم يشمل حظرا على الأساس الديني وفي وقت سابق تحدثت مع عضو المجلس الانتقالي انتصار العيلي وسألتها عن تفاصيل قيام الأحزاب على أساس ديني هو بداية يعني نحن في المجلس الوطني طبعا نتقبل في كل المقترحات ولي... لمشاريع القوانين و يعني مفتيحين على كل مؤسسات المجتمع المدني وصل للمجلس الوطني مقترح بإنشاء قانون للأحزاب من تجمع ليبيا الديمقراطية وبأمانة كان يعني هذا المقترح كان يعني جيد ويستحق فعلا من النقاش وهو يعني قانون نحتاجه الآن يعني في إطار خروج العدد الكبير يعني من الأحزاب فكان لابد من وضع قانون يؤثر وضع هذه الأحزاب. تم عرض هذا القانون على المجلس وخذال الكثير من البحث القانون اللي مشروع القانون اللي قدمنا من مؤسسات مجتمع مدني لا يتضمن نص خاص بحضر أن يكون الحزب قائم على أساس ديني طبعا لا يكون قائم على أساس قبلي أو جهوي وهو أمر طبعا مقبول تماما نقشنا مشروع المطروح وبعدين نزل نزلناه على موقع نعم, نعم نزلناه على موقع المجلس ووردت إلينا الكثير من الكثير من الملاحظات وناقشناه للمرة الثانية والثالثة والرابعة وأقرينا القانون بدون وجود هذا النص حتى إن يعني لم يصار حتى داخل المجلس يعني مسألة أن يكون على قائم على أساس ديني أن لا يكون قائم على أساس ديني. بعد اقرار هذا القانون والتصويت عليه طبعا الوضع الطبيعي إن يتحول للجنة الشؤون القانونية للصياغة فقط يعني إذا كان بيكون فيه أي تعديل من اللجنة القانونية لابد أن يرجع للمرة الثانية أمام المجلس التعديلات القانونية اللي القانونية قد تجاوزت ويعني دخلت هذا النص غير الموجود أساساً ولم نتناوله حتى بالنقاس داخل المجلس يعني. <تصفيق> اللي هو اللي يكون في الضوابط أن يكون الحزب قائم على أساس ديني أو جاوي أو قبلي هذا إلى جانب أن هذا النص هنا يخالف الإعلان الدستوري لأن الإعلان الدستوري يقول ان ليبيا دولة است... ليبيا بلد مسلم والشريعه هي الرئيسي للتشريع ونحن في ليبيا لا يوجد إلا دين واحد فالامر الطبيعي ان إذا كان نشات احزاب تكون بمرجعيه اسلاميه يعني فهنا فيه, مخالفة. أرى إن فيه إذا كان ظهر النص يعني بهذه لا يكون قائم على أساس دين يكون فيه هناك من يقول مثلا لا هو الوضع الطبيعي مثل ما نقول أن لا يكون قائم على على أساس زهوي معناه الأحزاب اللي تبي تأخذ الأحزاب الوطنية اللي تبي تقوم بمرجعية أسمية أنا الآن رفضتها يعني فهو أمر طبعا مش مقبول وإلى و... يعني أنا وأنا حن حل... هذا ممكن موضوع يأخذ الكثير من النقاش ولكن أنا نبي نرجع للأسفل إن اللجنة القانونية لا تملك لا تملك أن تضيف أي نص لم يزيدوا بالنقاش وقت عليه داخل المجلس الوطني كانت معنا عبر الهاتف عضو المجلس الانتقالي انتصار العقيد وفي نفس السياق نفى المستشار القانوني للمجلس الوطني الانتقالي مهدي كشبور بصفته عضو في اللجنة السياسية التي وضعت قانون الأحزاب ان يكون قد تضمن حظرا على الاساس الديني مشيرا الى ان اللجنة السياسية وضعت قانون الأحزاب واحالته الى اللجنة القانونية التابعة للمجلس الانتقالي لسياغته فقط دون التعديل او الاضافة على النصوص الواردة به وذكر كشبور انهم تفاجأوا عند الاعلان عن قانون الاحزاب بإضافة حظر قيام الاحزاب على اساف ديني فهي لم تكن موجودة في النسخة التي تم تقديمها للجنة القانونية بحسب تعبيره يشار إلى أن عضو المجلس الوطني الانتقالي فتح البعضة نفى أن يكون القانون يستهدف الإسلامين المعتدرين لافتا إلى أنه موجه إلى الإسلامين المتشددين الذين يعتمدون سياسة اقصاء الآخر <تصفيق> أعلنت المفاوضية العليا للانتخابات الليبية أنها ستشرع بفتح مراكز تسجيل الناخبين وقبول المرشحين من الأفراد والأحزاب السياسية لأول استحقاق انتخابي للمؤتمر الوطني العام اعتبارا من مطلع شهر مايو المقبل وأكد رئيس المفوضية نور العبار في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن المفوضية استكملت كافة ترتيبات للبدء في عملية تسجيل الناخبين وتدريب موظفي التسجيل وتزويد المراكز بمواد التسجيل اللازمة. لافتا إلى أن مراكز التسجيل ستكون في كافة ليبيا وستبدأ باستقبال الناخبين خلال الفترة من الواحد وحتى الرابع عشر من شهر مايو المقبل. الخبر الاخير اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب المجلس الوطني الانتقالي بعرقلة عمل حكومته معتبرا ان هذا الامر قد يؤدي الى عدم اجراء الانتخابات في موعدها وقال الكيب في بيان القاه الاربعاء نجد انفسنا مكبلين من اعضاء المجلس المستمرين في شن هجوم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب استقص منها وأصدر المجلس الوطني في المقابل بيانا يرد فيه على اتهامات الكيب والذي أعلن عنه الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريبي ومن أبرز ما جاء فيه قد عمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت منذ تشكيل الحكومة الانتقالية على توفير كافة الصبر اللازمة التي من شأنها تسهيل عمل الحكومة الانتقالية لإنزاح تحقيق البرنامج الذي تعهدت به وحتى يحول المجلس دون تدخل في أعمال الحكومة أصدر بيانه الأول سنة 2012 الموجه إلى كافة المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات العامة والسفارات بإلغاء جميع القرارات والتأشيرات والتكاليف المتعلقة بالشان التنفيذي وأبدى المجلس استعداده الكامل لإصدار أي قوانين أو قرارات من شأنها تزديل العقبات وتسريع وسيرة العمل ورغم تأخر الحكومة في تقديم ميزانية والتي وصلت إلى المجلس بعد موعدها بشهرين ونصف وقد أقرها المجلس في خلال عشرة أيام وهي أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا رغم ما عليها من ملاحظات حتى لا تحمل نسؤولية عرقالة الحكومة في تنفيذ برنامجها ورغم كثرة الملاحظات على ضعف أداء الحكومة والشكاوى المتكررة من بعض الوزراء على عدم قدر رئيس الوزراء من العمل مع وزرائه بروح الفريق وغياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة مما تسبب في الوصول إلى ما وصلنا إليه من تأخر في إنجاز اهم الملفات المنوطة بالحكومة وهو الملف الامن واستعاب السوار ورعاية الجرحى. رغم ذلك حاول المجلس ان يمهل الحكومة الفرصة الوالاخرى لتغيير مسارها والعمل على معالجة الملفات الساخنة وكان اعشرها الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء مع, مع رئيس الحكومة ووزير المالية والداخلية والصحة والتخطيط ومندوب عن وزارة الدفاع حيث طلبت الحكومة من المجلس دعمها في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة والمتعلقة باستعاب الثوار ومعالجة ملف الجرحى وتنظيم حيازة السلاح ووافق المجلس على أن يقف مع الحكومة في كافة القرارات التي تريد اتخاذها في هذا الشان وتعهد بالدعم الكامل لإنجاح وإنجاز هذه المهام ثم نفاجأ اليوم بهذا البيان الذي ألقاه معالي رئيس الوزراء وحمل فيه المجلس أسباب تعثر أداء الحكومة رغم كل ما سلف ذكره من أمثلة وهي قليل من كثير تم تقديمه سبيل إنجاح الحكومة إن المجلس يؤكد هنا أنه لم يكن في يوم من الأيام خصما للحكومة وإنما كان داعما وناصحا وحريصا على إنجاحها, إنجاحها خدمة للوطن ونؤكد بهذه المناسبة لكافة المواطنين على أن الانتخابات القادمة هي استحقاق محلي ودولي وأنها ستكون في موعدها بإذن الله وسنعمل على توفير الأمن والأمان وأن أي قرار يستخذه المجلس فيما يتعلق بالحكومة لن يكون عقبة في سبيل هذا الاستحقاق ولن يؤخر في موعد إنجازه بإذن الله والله سبحانه وتعالى نسأل التوفيق للجميع وأن يرشدنا إلى الصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاية الأخبار لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت almanaralink.com حياكم الله